أشهد أن لا اله الا الله. أشهد أن محمدا قَذَا الله اللَّهِ حَيَّا عَلَى الصَّلَاةِ, حي على الصلاة حيا على, حي على الثلاغ لا إله